بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا وألا لا يجعل لأحد فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل أيها الإخوة الأحبة الكرام نحمد الله كثيرا أنه قدر لنا أن نتربى وأن نتأدب وأن نتعلم من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته نعم والله أيها الإخوة فإننا أمام القرآن الكريم نجد أنه في كل غزوة من الغزوات تناولها تناولا بآيات عبر صفحات طويلة بعد كل غزوة يعلق عليها ويربي الأمة القرآن نفسه يربي هذه الأمة التي تعلق على الغزوات تحدث غزوة بدر فينزل بعدها قرآن كثير يربي تحدث غزوة أحد قرآن كثير يربي تحدث غزوة حنين غزوة تبوك غزوة بني المصطلق غزوة الفتح رحلة الحديبية كل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بعدها القرآن ليربي الأمة فما نحن إذا كا لم نقف أمام هذه التربية هذه التربية ربت الصحابة الصحابه الذين بدأوا وقال لهم القرآن في إحدى هذه الغزوات منكم من يريد الدنيا ربتهم هذه الآيات فنحن اليوم محتاجون فعلا أن نتربى عليه أما لو لم نطرح الغزوات لنتعلم منها ولنتربى عليه ولنعرف خلق الجهاد كما جاء به الإسلام كيف لنا أن نتربى لذلك ما نفعله الآن هو من أجل ما يفعل نعبد الله بأن نتربى ونتأدب ونتعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين الله عبد بالصلاة عبد بالزكاة عبد بالصيام عبد بالخلق الحسن عبد بالقتال عبد عبد ولكن الحديث يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين لأن اللي بنعمله الآن هو أننا نغتسل نتحرك نتغير نقدم على الله إحنا بعيد قوي، بعيد قوي، فنحن الآن نقدم على الله لنتغير لنكون من أهل الجنة أنتوا عارفين إيه النار النار أن يوم القيامة يأتي إلى الله قوم يصلحون يخشوا الجنة ومن لا يصلح يدخل إلى المحرقه لأنه لما اختبر طلع ما ينفعش النار هي محرقه النماذج التي لا تصلح والصالحون يدخلون الجنة فنحن نريد أن نصلح أن نتغير أن نتعلم أن نتربى على أي شيء أن نتربى إلا أن نتربى على تصرفات رسول الله في الحياة مع جنوده مع عدوه هذا هو الجهاد وهذه هي الغزوات طول الله من انني كنت ساقف عند تناول غزوه احد عند اللقاء السابق و بدا ان نأخذ, ناخذ لقاء اخر حول غزوه احد لانني صحيح سرت صحيح حكيت لكن سبحان الله نحن لم نتوقف عند عطاء القران وهو يعلق على الغزوه كيف أتركها سعيا وراء سرعة الوقت لا بد وأنا أريد حضرانكم تحفظوا الغزوة والسورة التي علقت عليها فمثلا نقول غزوة بدر وعلقت عليها سورة الأنفال غزوة أخذ وعلقت عليها سورة العمران غزوة تبوك وعلقت عليها سورة التوبة وهكذا نحفظ هذه الثنائية نتعلم من الواقعة ولنتعلم من عطاء القرآن حينما يعلق على هذه الواقعه لازم نعرف هكذا ولذلك يا اخواني تعالوا نقف طب والله الشيخ حازم علق على غزوه احد لكن تعال نشوف كيف علق رب العالمين سبحان الله كيف علق رب العالمين على غزوه بدر ما عطاء القران فتجد ان القران حينما عرض لغزوه احد فردها الى قضايا وعلق على كل قضية فمثلا قضية الاستعانة باليهود الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج الى احد وجد كتابة التسليح ممتازة حربيا وعلى فكرة اليهود كانوا تجار سلاح فكان السلاح عندهم وفيرا فخرجوا بصورة مبهرة او بصورة باهرة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يستعين بمشرك علقت القرآن علق القرآن على هذه القضية لماذا؟ فجاء في غزوة في سورة آل عمران وهو يعلق سبحانه وتعالى على أحد إنه لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم ما تخلوش بطانة الحكم أو بطانة السلطان من غير المسلمين لأنهم لا يألونكم خبالا يعني ما بيقصروش في انهم يحطوا مصائب على دماغكم ودوا ما عنتم ودوا يحبون ما عنتم يعني ما يتعبكم قد بدت البغضاء من افواههم رائحة افواههم وهم يكرهونكم ظاهرة شديد وما تخفي صدورهم اكبر يبقى لما تتخذون منهم بطانة لكم يبقى أنت جاهل ومش فاهمين وتتعاملون مع أمر غير واقع ولذلك السياسة الدولية اليوم تدور حول أن كارثة المسلمين جاءت من هنا من هذا المعنى من معنى أننا لا نفطن من العدو ومن الصديق من الحبيب ومن الذي يريد أن يوقع بنا أو يدير بنا الدوائر فجاء القرآن ليعلق وليقول وليقول لكم أكثر من هذا وهو يتكلم لماذا لا تستعينون بالكفار قال إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين يعني النتيجة النهائية إن انتوا بعد الإيمان ستعودون كفارا وقال إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين أنتوا عايزين نصر منهم لا الله خير الناصرين فيبتدي القلب المسلم إيه بقى؟ يستقيم إن المسألة مش بقوة العدد والعتاد والسلاح مش بقوة الاقدام على قوم نأخذ منهم وهم في الحقيقة يريدون اعناتنا وأنتم رايتم كيف إنه مثلا في حرب المسلمين في حرب رمضان تلاتة اكتوبر 73 كيف ان الاتحاد السوفيتي وهم الحدون رفض ان يقدم السلاح في موعده حتى يذبح المسلمون ذبحا وفعلا كانت النتيجة ان المسلمين يعني صحيح بنظمهم القائمة يومئذ بصرف النظر عن تقييمها الان لكن اضطروا للاستجابة لما لا يرضون به اصلا لانه ليس معهم سلاح، لأنه معتمد على عدوه، فلا بد أن نعرف أننا قد نأخذ السلاح من العدو جائس أن نرهن عنده، أن نستعينه بالمال، لكنه يدخل معنا هذا هو الخبال، وسترون يا إخواني في غزوة تبوك بعد قليل إن في غزوة تبوك كلما كان واحد من المنافقين يترك الجيش ويمشي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتبصر. مع ان الجيش قوته بتقل عدده بيقل لكن الله يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا كوارث جديده وضعف وضعف كانوا هيعملوها لكم لو خرجوا فيكم مع انهم عدد كبير ما زادوكم الا خبالا ولا لكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون له يبقى الاحسن تجتنبوه يبقى مساله الاستعانة بغير المسلم لا يحبنا في بني وبيل مودع صديقي فلان صديقي كسينج يقول الله تعالى في سورة آل عمران وهو يعلق على غزوة أحد يقول ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم يعني القرآن يقدمنا يقول أنتم جايف أنتم بتحبوهم أد إيه وهم بقى وإذا خلو لما يسيبوكوا يروحوا عضوا عليكم الأنامل من الغيب يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له نفهم بقى. فدي أول قضية علق عليها القرآن كنت أسيب غزوة أحد إزاي من غير ما أقول كده القضية الثانية التي تناولتها سورة آل عمران وهي تعلق على على أحداث غزوة أحد وتعلمنا وتربينا وتوجهنا بشأنها قضية في منتهى خطورة قضية المنافقين داخل المجتمع الإسلامي قضية كارثة ده الطابور الخامس ده حسن ترواد عارفين حسن ترواد اللي خبوا جواه السلاح ودخلوا وحربوا عارف الطابور الخامس اللي موجود داخل المجتمع مجتمع يكون أعداؤك موجودون موجودين فيه كيف عالج القرآن قضية النفاق كل شويه يطلعوا لنا المنافقين عبد الله بن ابي مثلو العمل ايه انخلع بثلث الجيش بعد شويه هتشوفوا في في الاحزاب حصل ايه في غزوه الاحزاب المنافقين كانوا كارثه لان خطوره المنافقين ايه اسمع بقى اصل الاخوه حافظين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث بعض الصحابة الرواية وردت عن بعض الصحابة اللي هي أن المنافقين كانوا معلومين فما إلا منافق معلوم النفاق لكن إيه رأيك أن في منافقين الرسول ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم عنهم قال لا تعلمهم نحن نعلم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم يبا هو نفسه لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلمهم وده القرآن الذي يقول هذا الكلام فطرح لنا القرآن أن الغزوات والأوامر والنواهي والعبادات هي في الحقيقة طريقة لكشف المنافقين لازم تحفظوا ده أن إذا كان المنافقون قد بدأوا والنبي لا يعلمهم كشف المنافقين دي شغلة الشرع، الأوامر والنواهي واستقامة الناس ستكشف ستميز بين المؤمن والكافر والمنافق. الكلام ده ورد في القرآن ولا لا ورد في سورة آل عمران. وهو وهي تعلق على إيه؟ تعلق على غزوة أهل قال الله تعالى في شأنها وهو يطرح، وما أصابكم يوم التقى الجمعان؟ ما أصابكم من من قروح؟ ما أصبكم من جراح وما أصبكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين ويعلم الذين صدقوا ويعلم المؤمنين وشرايح المجتمع يبقى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا يبقى إذن الهزيمة التي حدثت فبإذن الله وأنا بقول هزيمة تجاوزا نحن اتفقنا أنها جراح وقروح ومصائب وشهداء لكنها ليست هزيمة إنما الله تعالى ذكر وما أصابكم يوم التقى الجبعان فبإذن الله معناها أنها لم تكن مفاجأة لمنهج الله سبحانه وتعالى فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ويتخذ منكم شهداء يبقى أنت بتعمل لي هنا ها بتقسم شرايح المجتمع المسلم مؤمنين شهداء صادقين منافقين فبعد شوية والله يا إخوة سترون صار المنافقون معروفين بالاسم هذا منافق عليم النفاق هذا هذا هذا خلاص فالمجتمع بيظهر في شرائح المجتمع وقبل أن أغادر هذه النقطة مهم جدا نتكلم عن الشهداء الله هو مش رب العالمين سبحانه وتعالى قال ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا كذا وليتخذ منكم شهداء مفاجأة بقى يا رب العالمين من اهداف الجهاد في الاسلام من اهداف القتال من اهداف الصراع ان تتخذ شهداء طب احنا كنا فاكرين ان الشهداء الشهاده دي مصيبه الناس تشهدوا انما شهداء تبقى هدف من اهداف المسلمين الحصول على شهاده وهذا الكلام مهم جدا ليه بقى لأن يا إخواني المسلم مسلم ينطوي على حب الشهادة طبعا الفكر الغربي مش فاهم بيتصور أن ده نعمل الامتحار واليأس وما إلى ذلك أبدا الشهداء يا إخواني هم الذين غيروا مجرى التاريخ هم الذين غيروا مسير الحياة البشرية هم دول مسير الحياة البشرية يسير هكذا يصطدم به طالب الشهادة فيحوله ويغيره وفي كل مرحلة يصطدم به فيرده فيعود ثاني إلى الطريق الذي رسمه الله الناس مشي نحو الطغيان هكذا إلا إذا قابلهم مجاهد يخبطهم يتحول يتحول المسار حتى يسير إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى ولذلك الشهادة عند المسلمين ليست مصيبة ده أمل يا أخي سبحان الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي عثمان بن محبا بس توفي مبكرا فالناس ما تعرفش عنه الكثيرين الكثير لما توفي عمر بن الخطاب قال والله أسأت به الظن لما وجدته قد مات وهو ليس شهيدا أسأت به الظن حتى إذا مات أو ما معنى الكلام حتى إذا مات أبو بكر عرفت أنه قد يموت من من أفاضلنا من لا يموت شهيدا يا خبر بيض وصل الأمر للدرجة دي وصل الأمر إن البراء بن مالك البراء بن مالك البراء بن مالك اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه البراء هذا وهو واقف قدام الناس كده هو ده قال البراء لو أقسم على الله لا أبره الله يعني يقول اللهم إني أقسم بك عليك أن تفعل كذا الله تعالى لا يغير لا يرد له قسما شكل إيدا فلما ذهبوا بهذه الكلمة إلى البراء أصل حصل أنهم راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله نحن مقبلون على عدونا فادعوا الله لنا أن ينصرنا فقال أدعو لكم وفيكم البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبره فذهبوا إلى البراء يا براء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أقسمت على الله لأبرك لا لحظة نادرة فريدة واحد بقى عارف أنه أؤمر بس والله تعالى لا يغلبه شيء عرف أنه الآن يستجاب له فكان جالسا فوقف وقال نزل الجنين عايزين إيه عايزين أننا أدعو لهم ينتصروا طيب خلاص اللهم اني اقسم بك عليك ان لقينا عدونا أن تملكنا اكتافهم وان تنصرنا عليهم وان ترزقني الشهاده في سبيلك ده مش بيهزر بقى ده في لحظه عارف انه لو اقسم على الله لا يعني عايز يستشهد اليوم واستشهد امل سعد بن ابي وقاص داخل إلى المعركة وجنبه واحد والله لو قلت لكم اسمه قبل ما أعرفكم أنه هو مسلم صحابي ما كنت تعرفوا إذا كان صحابي ولا من جيش المشركين لأنه مش معهل اسمه عبد الله بن جحش فعبد الله بن جحش يقول لسعد يقول له يا سعد أليس الدعاء عند الزحف مستجابا مش لما ندخل على المعركة كده ندعو الله يوم ربنا يستجاب الله قال بلا قال أهلا ف يعني هل نتنحى فندعو الله عز وجل ايه رأيك يا سعد نحن نتنحى قليلا كده ونأي يلا بينا ادعو فدعا سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص خال النبي سعد بن ابي وقاص من العشر مبشرين بالجنة سعد بن ابي وقاص الوحيد اللي الرسول قال له في ذاك ابي وامي سعد بن ابي وقاص هذا كده في جنب قال اللهم إن لقينا عدونا فانصرنا عليهم اللهم انصر المسلمين اللهم ولقني رجلا شديد البأس شديدا حرد وقاتله ويقاتلني فأقتله وأريح المسلمين منه واخذ سلبه فقال عبد الله بن جحش آمين ثم جاء دور عبد الله بن جحش في الدعاء قال اللهم إن لقينا عدونا فانصرنا عليهم زي سعد قال. ولقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده زي سعد مال أقاتله ويقاتلني وأجالده ويجالدني فيقتلني ويجدع انفي ويقطع أذني ويقتلني فالقاك غدا فتقول لي من جدع أنفك من قطع أذنك من قتلك فأقول يا ربي فيك وفي سبيلك فتقول لي صدقت فقال سعد بن أبي وقاص آمين ثم قال سعد فما هي إلا ساعات إلا ووجدت عبد الله بن جحش في الموتى في الشهداء أنفه ملضومة بخيط إلى أصلها وأذنه ملضومة بخيط إلى أصلها وإني والله أرجو أن يبر الله سائر قسمه كما أبر أوله يعني يقول له صدقت يوم القيامة ثم يقول سعد ووالله لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي أنا عايز أقول لكم إيه يا أخوان عايز أقول لكم أن الناس دول كانوا رجالة. كانوا كانت لهم رسالة لم يكونوا ضائعين لم تكن أمة ضائعة ولا أجيالا ضائعة كانت أمة حقيقية لها رسالة النهاردة أنا بسافر بروح مطارات الدنيا والله بمشي مكسوف لأني أعرف أن هذه الدنيا تعرف أن المسلم أو العربي هو الآن أقل الناس تمسكا برسالته بينما جايز الشاب اليهودي والشاب الأمريكي والشاب الياباني كل منهم له قضية ونحن أسرى شوية فتن بسيطة الشهادة في سبيل الله هي عند المسلم أمل من الآمان عند المسلم دعاء تطلع وهو لا يخسر شيئا هو ما بيمتش ده ينتقل إلى فجأة يعاين الملأ الأعلى ويعيش عند الله ويشفع في سبعين من أهله الشهيد عند الله له دور وأجر كبير يشفع في سبعين من أهله لا يجد أي ألم للموت إلا كزي قرصة النموسة فقط ويرفع الله من عليه أثر الموت وألمه لا يفتن في قبره لا يسأل من ربك وما دينك كفى ببريق السيوف فوق رأسه فتنة ويحل بتاج الوقار اليقوت فيه خير من الدنيا وما فيها اليقوت الوحدة في التاج ويزوج بسبعين من الحور العين لو نزلت واحدة منهن إلى الدنيا لا لأطفأ نورها نور الشمس والقمر جميلة حسناء الشهيد الغرس الذي غرسه الله في نفوس المؤمنين أنهم يحبون الشهادة في سبيل الله أن يرزقوا الشهادة في سبيل الله لهذا يا إخوة هؤلاء طبق عليهم قول أبي بكر احرص على الموت توهب لك الحياة كانت أمة مفترمة المسلمين اللي فأقول لكم القرآن قال عليهم وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة بعد أقل من 80 سنة من كلمة وأنتم أذلة شوية ناس بيجروا في الصحراء صاروا سادة الدنيا كلها أمم فرس والروم والممالك الم... كله أصبحت الدنيا قرية إسلامية لانه ناس يريدون الله واليوم الآخر شفتوا أنتم مجاهدين يخرجوا معهم شأكل يشتغلوا الصبح يحتطبوا ويبيعوا الحطب يجيبوا فطارهم يفطروا ويمشوا الى عدوهم ومعهمش شيء ابدا وتذوب وتدوب الاحذيه في في اقدامهم فيلفوا الخرق بعد منظر مجاهدين ويذهبون يبتغون الشهاده في سبيل الله لذلك قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل دلوقتي سمعنا بيسمعونا على فكرة من عطايا غزوة احد وغزوة بدر ان الموت يسمعون الأحياء حتى الكفار في لما دفنه النبي عليه الصلاة والسلام في اعقاب غزوة بدر كلمهم واسمعهم وسمعوا منه من اكبر الدروس والقضايا التي طرحها القرآن ايضا عن غزوة احد وانا خايف منها أوي قضية المدد والنصر الغيبي للرسول عليه الصلاة والسلام اصلا ممكن واحد يقول اه يا عمي هذا رسول الله تنزل عليه الملائكة ينزل الريح ينزل المطر ينزل النصر ونحن نفهم خطأ الفرق ايه بين المعجزة وبين الكرامة المعجزة خاصة بالانبياء وهي المعجزة هي التي تأتي على سبيل التحدي من اجل الدعوة انما كرامات الجهاد متاحة لكل مسلم مجاهد. انتوا فاكرين من اقل من عشرين سنة يمكن خمستاشر سنة ولا حاجة في حرب افغانستان كانت تأتي الطائرات وتضربهم وهم ليس هم عندهم رادار ليس عندهم رادار ليس عندهم سلاح دفاع جوي فيبقوا جالسين تأتي الطائرات تضربهم يقولون وهذا الكلام مكتوب في كتب عنهم ففوجئنا بنوع من أنواع يكون لنا سابق عهد بها أبدا في أرضنا نرى سربا كبيرا من الطيور يطير هكذا بعد فترة حوالي 20 دقيقة نفاجأ بأن طيران السوفيت يأتي من نفس الاتجاه ويضربنا في اليوم التالي يأتي السرب هكذا وبعده بعشرين دقيقة يأتي طيران السوفييت. يقولون فأخذناها أضحوكة في البداية إيه هو الحمام ده متفق معهم ولا إيه؟ ثم بعد ذلك لاحظنا أن المسألة لا تنخرم أبدا عشرون دقيقة بعد سرب الحمام الذي لا نعرفه ويأتي طيران الروس فكنا إذا رأينا سرب الحمام نقول طب يلا ندخل يا جماعة المغارات فيدخلون ويأتي الطيران ويضرب ولا يصيب أحدا وهذا الكلام سمعته بأذني في ميناء من أحد قادة الجهاد أشك أن أذكر لكم اسمه الآن من أحد قادة الجهاد في ميناء في موسم الحج التقيت به ضمن وفد يقول هذا الكلام واستمر هذا الكلام ثماني سنوات ثمانية سنوات ثمان سنين يقول حتى إذا قضينا على الروس وبدأت الفصائل تحارب بعضها بعضا انتهى الطير ولم نعد نراه بعد ذلك أبدا الكرامات التي تحدث للمجاهدين يا أمة الإسلام الكرامات التي تحدث للمجاهدين لم ينتهي أوانها ليست حكرا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا على رسول الله ولا الصحابة وإنما هي متاحة كلما وجد الصدق احنا هنا رأينا في حرب السويس أبارا في حرب 73 هذه أبارا لم يكن يخرج منها ماء خرج منها الماء وأطعم الناس وظل محاصرين عشرين يوم والماء يشربون منه واليهود يظنون أنهم بغير ماء واحفظوا هذه الكلمة الكرامات التي تمنح للمجاهدين مهيئة لكن أين المؤمنون الصالحون الذين يستحقونها كونوا أنتم أيها الإخوة من القضايا أيضا التي يطرحها القرآن في تعليقه على غزوة أحد منهج جميل جدا في أحد خلصوا بجراح فبدأ القرآن معهم في البداية يواسيهم طبطب عليهم ويربط على أكتافهم ويقول لهم يا جماعة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ويربط عليهم ويقول لهم معلش ما تديقوش إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون بس انتوا بقى وترجون من الله ما لا يرجون وظل يحنو على المسلمين حتى إذا طيب جراحهم وطببها بعد ذلك لم يتركهم يتبغددوا بدأ يحاسبهم بيقولهم خلاص زالت الأزمة النفسية تعالوا شوفوا مين الغلطان بقى وبدأ يحاسبهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تعالوا انتوا هربتوا في ملاي المعركة صح؟ أيوة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا الشيطان اشتغل معهم واستزلهم يعني شنكلهم وقعهم بسبب بعض ما كسبوا بسبب ذنوبهم الذي يتأخر عن صلاة الذي يقصر في زكاة الذي ينظر إلى حرام الذي يسمع حراما الذي يرتكب المعصية لازم يعرف انه بيقدم عمله للشيطان يشتغل عليها بيقدم حاجة مكشوفة الذباب يقع عليها إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كذب. يا ربي أنا ما كنتش عارف ما كنت أعرف أني عندما نظرت إلى امرأة لا تحل لي منذ أسبوع يبقى معنى كده ان انا معرفش اثبت في ميدان المعركة اليوم ما كنت اعرف افرطت في وقت صلاة منذ شهر يبقى اجري الان و ضعيف ما كنت اعرف انني عندما كنت اسمع لغوة او اقول كلمة لا تليق بمسلم فاضل سيأتي اليوم الذي يكون الشيطان اللعبة الشيطان العوبة الشيطان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم فتعلمنا قضية ان الذنوب احفظوا يا شباب الذنوب بتخلينا نقع في ايد العدو كده وتخلي الشيطان يلعب بينا كده وتخلينا لا نساوي شيئا بين العالمين بذنوبنا بأعين تنظر الى حرام بألفاظ لا تليق بأذن تعطى لكل من يغني ويتكلم قال فتنة او قال غير فتنة بتفريط في صلاة بتفريط في حقوق الضعفاء لا اريد ان افيد لكن نتق الله في ذنوبنا ونستغفر ليغفر الله لنا وليثبتنا في المعركة ولذلك عند اللقاء استغفار كثير يبقى هذه قضية مهمة وهي ان الذنوب سبب للفشل سبب للفتنة سبب للتأخر سبب للانهزام خلي بالكوا احنا حالتنا حالة حالتنا حالة إحنا بنقدم نفسنا للشيطان ونيجي ساعة الجد ما نعرفش نقف لا يمكن الأمة الإسلامية شبابها لازم يعيد تفكيره في نفسه هل أنا رجل أم لا يا رجل ده النساء في الأمة الإسلامية هتشوفوا الوقت دورهم ودين القضايا النساء أمه ايمن ونسيبة بنت كعب أمه عمار وعائشة وأمه سليم دول اقرأوا عنهم في غزوة احد كانوا أحسن من رجاله النهاردة رجال المخنفين ليلبس كذا ويمشي بالشكل الفلاني وكذا دول كانوا رجالا كانت المرأة منهم ومنهم من استشهد ومنهم من قطعت يده وضربت حماية لعنق النبي صلى الله عليه وسلم النساء والعيال الصغيره الأطفال دافعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أطفال أطفال لكن دافعوا رجال اليوم الله أعلم بشواغلهم أيضا من الأشياء التي يطرحها القرآن ارتباط طرحا عظيما في أعقاب غزوة أحد مسألة تخويف الناس من الموت لأنه بعد أن انتهت غزوة أحد قال المنافقون لهم قالوا والله شوفوا إحنا ما خرجناش معكم ليه أولا إحنا كنا متوقعين أنه لن يكون هناك قتال ولو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم الله تعالى قال هم للكفر يومئذ اقربوا منهم للإيمان وقالوا لهم فاكريني انا قلت ايه في في اول لقاء في غزة احد لكم ان الناس حاولوا الا يخرجوا من المدينة قالوا نقاتل جوه المدينة فاكريني الموضوع ده الشورى في بداية احد هل نخرج الى العدو ام ننتظر في المدينة حتى يأتينا العدو فلما حصل كده المنافقون قالوا شفتوا بقى لو أطاعون لو أطاعون في البداية وما خرجوا وانتظروا العدوة في المدينة ما ماتوا وما قتلوا طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه ألا نخرج من المدينة ما قالش كده ليه؟ لأن هذا قول المنافقين ما ماتوا وما قتلوا فقال لهم الله عز وجل لا القضية مش كده وبدأ القرآن وارجعوا لو سمحتوا انتوا لسورة آل عمران فتحوا المصحف كده وقرأوا قال بالعكس لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقالوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قضية الموت ليست هذه حتى لو كان الموت خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذه قضية أخرى هامة جدا من القضايا التي أطرحها التعقيب القرآن على غزو البدر ايه ارتباط الرسول بالرسالة هو رسول الله لكن إذا بالقرآن يقول وما محمد إلا رسول رسول وصلكم وبلغكم الرسالة خلاص أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم لأنتم مطلوب منكم توصلوا الرسالة وتكملوها الرسول بلغكم على فكرة الآية دي بالذات خطيرة لأنها قالت ايه قالت ان الرسالة من الرسول يبلغكم وأنتم تقومون بالرسالة يا اخوانا مش ان الرسول ينتظر طب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل للدنيا حتى يوم القيامة طب لكن مفضلش عايش تغيط يوم القيامة ده مات بعد 23 سنة فقط من الرسالة صح؟ يبقى ارسل الى يوم الدين ومات بعد 23 سنة وارسل الى العالمين شرقا وغربا ولم يخرج من حدود الجزيرة العربية جاوبوني انتوا بقى كيف يكون رسولا للدنيا كلها وهو لم يخرج من حدود الجزيرة كيف يكون رسولا للزمان كله وهو لم يعيش الا 23 سنة بعد الرسالة لولا هذه الاية كنا نقول خلاص الحمد لله خلصنا الموضوع الرسول بلغ ومات عليه رحمة الله ورضوانه خلص. إنما قال لنا الإسلام لا ده هو جاء يبلغكم أنتم الرسالة لأنكم أنتم الذين ستقومون بالرسالة هو مات ولم يخرج من الجزيرة العربية فخرج الصحابة إلى الدنيا كلها ينشرون الدعو مات ولم يجاوز 23 سنة فجايين إحنا في القرن الواحد وعشرين وبعده ونسأل الله أن يجعل في فداء لهذا الدين وأن ندافع عنه نحن على هذا الدرب، ولذلك لما قيل إنه مات أو قتل قيل للصحابة على ما جلوسكم بعد قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلام لذلك القضايا التي يطرحها النسق القرآني مهمة جدا تبقى قضية هامة يتطرحها سورة آل عمران والحقيقة أنا باخد القضايا برضو برغم أني أشرت إليه أن أنا بسرعة وإنت عليكم تفتحوا المصحف القرآن حياة يا جماعة القرآن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت فافتحوا سورة آل عمران وقرأوا هذا الكلام ودرسوا وعيشوا مع المصحف واللي ما بيعرفش يقرأ يأتي بمن يقرئه من أخطر القضايا التي يطرحها القرآن في التعقيب على أحد أنا نبهت حضراتكم في اللقاء السابق إرادة الدنيا الرغبة في الدنيا والله قال أحد الصحابة والله ما كنت أعرف أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآيات معقول الصحابة يريدون الدنيا لكن دا ترحت في بدر وترحت في أحد وترحت في حنين وترحت في آه دي نقطة معناها إيه أن الدنيا دائما تطل برأسها وأن المجاهد عليه أن ينتبه إلى هذا المعنى أيها الإخوة من القضايا أيضا والحقيقة ان أنا أبتدي يعني لأنه الوقت برضو دهمنا قضية التمحيص قضية ان المسلم زي قطعة الذهب على الأقل لازم يصاب بالنار لتحترق الشوائب ويبقى الذهب بدون حريق وهو الذهب لما يبقى مختلط بشوائب يقوموا يحرقوه يقوم تحترق هذه الشوائب ويبقى الذهب الإدريز القالص فقال الله تعالى في سورة آل عمران وهو يعقب على, سورة أحد على غزوة أحد أم حسبتهم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين لازم ربنا يمح ويبتلي ويختبر لانه ليست ليس بالدعوة ليس بالادعاء انتوا عارفين عبد الله بن ابيده كان بيعمل ايه اللي هو انخلع بتلت الجيش كان يقف يوم الجمعة يقول يا جماعة يا مسلمين هذا رسول الله اكرمكم الله به وجاءكم بالهدى وبالضلال فشدوا امره واطيعوه واتبعوا النور الذي انزل معه انزل معه اتفضل اخطب يا رسول الله اتدرون أيها الأخوة من كان عبد الله بن ابي في المجتمع المسلم قبل هذه الوقائع والحوادث وأنا ادلكم على هذا لتعرفوا قيمة التمحيص لتعرف قيمة الابتلاء والاختبار وتمييز الناس عن بعضهم عبد الله بن ابي هذا أولا هو الشخص الوحيد في تاريخ يثرب الذي اتفقوا عليه أن يكون ملكا على يثرب. الشخص الوحيد لا قبل ولا بعد ولا معاه ولا كان له منافس تفق عليه إنما هو الوحيد الذي اتفق عليه أن يكون ملكا على البلد قدر كبير وأسلم وكان يقف في كل يوم جمعة وكأنه يقدم برنامج يقول لهم أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمكم الله به وجاءكم لي هداكم وليخرجكم من الظلمات الى النور فاسمعوا له واطيعوا تفضل يا رسول الله ويبتنى الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة هو لا يوجد مثل هذا الكلام في شعائر يوم الجمعة انما الراجل احتل هذا المسلم الراجل بتاع, بتاع الفرح يعني. عبد الله بن أبي لولا هذه الغزوات التي كشفت كيده للإسلام لولا هذه الغزوات التي كشفت بغضه للإسلام التي كشفت أنه باب الكفار إلى المجتمع المدني من داخله لولا هذا كان يحصل كان يظل بهذه المكان لكنه بعد ذلك أول جمعة أراد أن يقف وأن يقول هذا الكلام نفس الكلام خلاص توضح بقى تعرف فواحد أمسكه من جلبابه وجلبابه دي يعني تجاوزا كده إنما البقى أمسكه من ثيابه وشدها وقال له اجلس يا عدو الله وخرج عبد الله بن أبي من المسجد ولم يعد يفعل هذا أبدا بعد ذلك قس على هذا بقى كل المنافقين فإذا شرائع الإسلام فواضح فواضح مثبتنا وان لا يظهر الا ايماننا وثباتنا وان لا نفتضح وان لا نكون منحرفين ابدا يا رب العالمين لا يصمد على الحق ولا اسلام بغير جهاد يا اخوه لذلك يتهيئ الانسان أه. من اهم القضايا التي يطرحها القران الكريم في تعقيبه على سوره على غزوه احد قضيه كأن هذه الآيات نزلت السنة كأنها نزلت الآن أول مبارا قضية ارتباط عدم الوهن وعدم الحزن بما يعيشه المسلمون من ضعف في حياته يعني إيه؟ يعني لو أن المسلم حينما يعيش ويشعر أنه تصيبه أزمات اليوم ضربت بلد كذا اليوم صواريخ نزلت على كذا اليوم قتل بعدد كذا اليوم سجن علماء كذا اليوم هذه المصائب التي تنزل يمكن أن تشعر المسلم بإيه؟ بالهبوط بالدنوم بأنه ليس أستاذا لهذه الدنيا ليس إماما لها لانه أنا أمشي إزاي بين الألمان والإنجليز والأمريكان واليابانيين و... يعني أمشي كيف أمشي ولكن الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يربط علو المسلم بوحي الله أنت عال أو أنت مرتفع لأنك متستمسك بوحي الله فإذا كنت لا تنتصر بهذا الوحي هذا خطأ فيك أنت كشخص مش في وحي الله خطأ في تطبيقك أنت خطا في استمساكك أنت بدين الله فأنت بتراجع نفسك ولذلك الله تعالى قال حتى إذا فشلتم أنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم لكن لو المسألة تأتي خاصه بالناحيه القلبية وشعورك بعلو دينك يقول له ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلونة أعلونا إيه يا قرآن أعلونا إيه أعلونا ده احنا في الميدان المعركة قال لك أيها ما هو مش جاي من الواقع جاي من إن كنتم مؤمنين ولا تهن ولا تحزنوا وأنتم الأعلونا إن كنتم مؤمنين فعلو المؤمن بإيمانه يختلف عن شعوره بالتقصير نتيجة تفريطه واضح الفكرة دي أود نحلك أكثر عن يميني قرآن وسنة ووحي يقول إن الإسلام هو الصواب وهو الحق المبين وعن يساري, وعن يساري تفريط وواقع أنا فيه مقصر شعوري الداخل ما هو تجاه الإسلام أن الإسلام أستاذ الدنيا لا شيوعية ولا لبرالية ولا ديمقراطية ولا شرقية ولا غربية تهوب ناحية عظمة الإسلام ولا ترقى إليه ولا تنال منه لكني أشعر بتقصير تجاه نفسي وتجاه قومي وبأنهم لا يعملون ما يجيبه الإسلام فالعلو القلبي ارتباط بالإيمان والشعور بالتقصير هو نظر إلى واقعنا واضح الفكرة دي أكتفي بهذا القدر من القضايا إذن وحسبي أيها الإخوة في هذا اللقاء والله لو أخذنا فيها بدل اللقاء عشرة لم استطعنا أن نوفي روعة ما ورد في القرآن الكريم من تعليق على الغزوات لكن على كل حال حسبون الإشارة وانتوا كملوا مش ساعة كلمنا فيها وخلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأل الله لي ولكم العزيمة على الرشد والثبات على الأمر يا رب العالمين وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسئلة كنت عايز أسئل حضرتك عن الفرق بين العمليات الاستشهادية اللي موجودة في فلسطين والعمليات الانتحارية يعني العمليات الاستشهادية والعمليات الانتحارية من المنظور الإسلامي والمنظور الغربي بارك الله فيك والله هذا سؤال مهم جدا لأنه يملأ الساحة الآن أنا أريد أن أؤسس لهذه الإجابة بتأسيس فهم مهمة الفكر الغربي يقوم على أن هذه الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا ليس عندنا إلا الدنيا فلما تقول أننا رايح موت يبقى أنت بتخلص كل حاجة وبالتالي هذا لا يمكن أن يصدر إلا من يائس أو لا يمكن أن يصدر إلا من إنسان منهار نفسيا لأنه خلاص أما الفكر الإسلامي فإنه يرى أن الموت هو في الحقيقة انتقال من دنيا الى الحياة الاهم فهو لا يرى ان عملية طلب الاستشهاد فيها انهاء لحياة بل طلب للحياة الاهم واحد داخل امتحان الثانوية العامة مستميت انه يحصل على المركز الاول لانه يريد ان يدخل الجامعة انما واحد عايز الثانوية العامة يتوظف مية كويس صح ولا لأ؟ لأنه مش عايز حاجة بعدها هي نهاية المطاف بالنسبة له. فالفكر الإسلامي بالنسبة لطلب الشهادة هو أن ما بعد الشهادة أهم مما قبله والفكر الغربي أو الدنياوي يعيش على أساس أن الفكر الإسلامي أن الفكر الغربي إنهاء للحياة أن الموت إنهاء للحياة. فما فيش بعدها شيء فموت نفسي عشان إيه إلا اليأس وإلا الانهيار فالإسلام إذن يرى أن المسلم يقدم حياته ثمنا لما بعده ما هو الذي بعدها الإسلام يحرم على المسلم أن يقطع إصبعه يحرم على المسلم أن يجرح نفسه يحرم على المسلم أن ينهي حياته أو حياة أبنائه يحرم على المسلم الانتحار الانتحار حرام في التبدي حياتي أنا حر لا مش حياتك هذه ملك لله وليست ملكا لك لكن إذا أنا أمرني مالك الحياة الذي حرم عليه الانتحار لأن الحياة مش ملكي أنا أن أقاتل في سبيل الله صار ما أفعله حينئذ أنني أقدم نهاية حياتي الأولى ثمنا لحياتي الآخر زي بالضبط اللي داخل الامتحان أنا جايب له في الامتحان ثلاث أسئلة يجاوب عليهم عشرين سؤال لكن لم يردوا في الامتحان هيسأط ويأخذ صفر لذلك حرم الإسلام أن تميت نفسك بأي طريق إنما أباح لك أن تجاهد في سبيل الله بهذه الطريقة إذا مشيت بهذه السورة تأخذ الحياة التي بعدها ونظرا لأن المسلم يبتغي الحياة الآخرة أكثر مما يبتغي الحياة الأولى فإنه يقدم نفسه لهذا الشهادة عند المسلم هي مش منتهى الانهيار ده منتهى الأمل ليست منتهى اليأس بل منتهى الرجاء وضحة دي هو ليس يائسا من حياة سابقة بل هو يرجو حياة قادمة عنده أمل فيما عند الله لذلك الشهادة ليست يأسا الشهادة أو طلب الشهادة هو في حقيقة الأمر بالعكس منتهى الرجاء ولذلك الله الحمد لله أني تذكرت هذه الواقعة رجل من الصحابة قتل وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم قد قتله وهو يحتضر فوضعوا رأس الرجل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يكلم النبي وهو بيكلمه كده الفوق يقول له يا رسول الله هل أنا شهيد هل أنا شهيد يعني هل هذا أمر فيه شهادة ولا أنا قتلت كده قال إي والله إنك لشهيد فقال الرجل الحمد لله وفاضت روحه الفكر الغربي ما يفهمش كده خالص الفكر الغربي يقول الموت نهاية للحياة فلا تخرج إلا من يائس أو منهار لكن عندما تسألني عن الشهادة التي تحدث في معركة أو الشهادة التي تحدث في عملية عسكرية أو الشهادة التي تحدث في عملية تفجيرية أو كذا أقول لك لقد أخرجتني من الموضوع الذي أتكلم فيه وهو الفرق بين الاستشهاد والانتحار إلى موضوع آخر وهو ماذا يجيز لنا الشرع من نحارب هل يجوز لي أن أفجر المجتمع من داخله لا غير جائز حتى لو كان هذا المجتمع ظالما وحتى لو كان متسلطا وحتى لو كان فاجرا وفاسقا وحتى لو كان يجب أن يزال ولكن لا أستطيع أن أفجره من داخله لأن هذا يجلب فتنة أشد وإنما علي أن وأن أنوي أن يزاح تماما يزاح تماما لكن بدون هذه العمليات التي تثير الفتنة من داخله لكن في مجتمع ليس مستقرا بمعنى انه مجتمع فيه حرب الان ليست فيه سلطة سياسية مستقرة فان المسلم عليه ان لا يسمح بان يعلو غير المسلمين على المسلمين